من حب والشما تتشوف وبنظرة تراميني ساعة تلقى صوت اعداد وسهم الحرق يا ذي وساعي صدلي اشتمني وما ظل مني حاملي ترضاها يا ابو النخوات أختك دهر ساعة Ainkaa fiilä, kun te terii تعنت زنافي العباس تنحب والدمع سكاب تقلهنا يا ابو فاضل جفني ويا المدامع عذاب جيتك يا كفيل اليوم قلبي من المصايب شاب حد ونوى أدمى جفوني يحكي محنتي صوت شجوني قبع لحزن السرى دمع العيون جرى آه الكافلي لو كنت تدري في طف الردى أبني وحدي ما رعب عليا التمت الأحزان روحي ذمها ما دهري حزم الوعات هضموا الخيام من هوبا والشام على ظهري النور وياخذوني يخذوني والعيدة تحدو بركبي لم يبقى سوى المعلول قربي صيحت ليوثي الورى دمع العيون جرى آه الدافلي لو كنت تدريقا مي ويا باع راحل وروحي بتضف ضفت حوم تصد عيني على كبنوح ودموع الهظيمه دمون بالجيلان خاتي ختي بصوت تفزي نخوتي وتقول قلبي متعبون والآه جمرون ضعني قد سرى يحدوه شمرون أين سيوف الذرى دمع العيون جرى آدم كافي لي لو كنت تدري سالف لك يا ابو ما توصف دموع شفت ضيم يدي جبال عبرات من تحني ظنون منظر ما البال راسي حسين الوح على سلاحنا الرمي مرفوع رأسنا زيف يحكي شهابا حنا شيبه نزف خضابا وكان لي دمع العيون جرى A feliz non conta مرها ولا يجرع البين حزنها ما تشيل قلوب ولا تحمل هضمها العين يزيد بحضرتك بالي ويضرب بدرس حسين صحت مين لوعتي عباس أجيبك يا عبيدي مني حين طاله كف البغائي هدمى محجاري فقد الرجاري كل يا أخي حاضرا دمع العيون جرى، آلم كافي لي لو كنت تذري في للشاعر سيد كريم العرداوي